وَإِذَا نَادِيتُمُ إِنَّ الصَّلَاةَ التَّخَذُوا هَزْؤَ وَلَعِبَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَأْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّنَا من بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان وأكلهم السحر لبنس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم وأكلهم السحر لبنس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت يديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء.